আলাই মিসনীদা ও جئتا بالامر المطا جئتا شافوا في تلمادينا مرحبا يا خيردا طال علم بدر من ساني وازدهد كل الويقا ولقد عادت الديران من سنينات الوداع قال العباد على علينا من سنينات الوداع সূপন বিপ করম আদা ওরটা জন মুসা তো লাল